إ لمُكُ السَّمواتِ والأَوضِ واللهَّ عَلَكُ شيءَي بَد إِ فِي خَلقِ السَّمواتِ وَالأَضِ وَختِناتِي الَّْنِ وَالَّه وَختِنافِي الَّْنِ وََّنا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 ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا ما إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين منه ورصاه رَبَّّ ل ل إِ نَا سَمَِّ مُناادِلَم يونَذ بِمَالِ آمُِ أَن آابُِوا بِرَبِّكُمْ فَآامَ رَبَّّ الخَفِ لَنابُنُ بَنَا وَكَفِّرَ عَا سَعَاتِنااد فَكَفِرَ النَّاسَ آتِنَا وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ رَبَّنَا وَآتِنَا مَا وَعَدتَّنَا عَلَى رَسُولِكَ وَلاَ تُخْزِنَا وَلاَ تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّكَ لاَ تُخْلِفُ الْمِيعَادَ استجاب لهم ربهم اني لا اقضي على العالم اني ما عمل عامل منكم يا من تكر او امانكم لَنَا جَنَّهُ وَأُخْرِجُوا مَا آتَيْنَاهَا آتِيَاهُ فِي سَبِيلِ وَأُوذُوا فِي سَبِيلِ يَقَاتَلُونَ وَقَتِلُوا كَطِرًا عَلَيْهِمْ سَيَأْتِيهِمْ لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَهُمْ دَخِيلٌ لَهُمْ لَا يَدْخُلُنَّهُمْ جَنَّاتُهَا وَلَا تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ فَوَافٍ مِنْ عِنَادِ اللَّهِ اللَّهُ عَلِيمٌ لِّمَا أنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مقواهم جهنم وبئس المهاد لكن الذين اتقوا رهبهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها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 اشترون في آيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب يا أيها الذين آمنوا اصفعوا ورادقوا واتقوا الله